أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأرض. کنمو رمضان وجدت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات وإذا عليهم آيات الَّذِي يُغْنِي نَفْسًا فَنَصَرَهُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ لهم درجات عند ربي ومغفرة كريم ما من بيت كبير أثري إلا من جذبون كب عنختظ خزم فض لأن جاء إلى ما ي Yeah, ils شَوْكَاتٌ كَثِيرٌ لَنْ نَفُتْ وَتَوَانَتُونَ أَنْ لَا بكلماته ويريد الله أن يحقق الحق صد این دست نگید تو نارضان Well, my... Well, my من <تصفيق> السرع وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَاءِ أَنِّي أُصَلِّي وَأَصُوْرُ That's those people For mm <laughs> And when و I Yeah